ودعني نور الشمس من راحة وحبادي أبتدي عليهم همس ومفتوح البابي ودعني نور الشمس من راحة وحبادي أبتدي عليهم همس مفتوح البابي بس الله يدريني ما الجهة يروي بس الله يدريني مالكاها يرويني يا أمي يا جنة هلي دمعي بالعيوني ودعني نور الشمس من راحة واحباني أبتعي عليهم همس مفتوح <تصفيق> حنيت ليش حنيت والذكر في بالي وإيش قدمنا ودات شو جيوا مالي حنيت ليش حنيت والذكر في بالي وإيش قدمنا ودات شو جيوا مالي يا رب كيف أتلاذ حبهم طبع في بل هم علي أغلى من عمري وسنيني ودعني نور الشمس من راحة وحبادي أبجي عليهم همس مفتوح ضلبادي بس الله يدريني ما لقاها يرويني بس الله يدريني ما لقاها يرويني, يرويني, يرويني يا أمي يا جن هلي دمعي من عيوني وداني نور الشمس راح وحبابي أبتدي عليهم همس مفتوح ضلبابي ضحتي بسنين العمر ودمعت الغاب. رغم البعد والسفار صورتكم قبالي ضحيت باسمين الأمور وبدماي الغالي رغم البعد والسفار صورتكم قبالي يا أمي يا أحلى من كل شيء وغلا أتمنى وفج ربي علي إرضاء الشمس من راحة وحبابي أبتي عليهم همس مفتوح ضلبابي بس الله يدريني ما لقاها يرويني بس الله يدريني ما لقاها يرويني يا أمي يا جنة هدي ودعني نور الشمس Minun rohaa vah bevi, epäsialihum hemis, maftuh valbevi.